مؤسسة أجناد تقدم قد تسمع واستطال ودور الأمجاد طال ماتا واللا ماتا ونباذلا نفسا ومالا طار للهيجة شهافا يلهيب اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا جراد السيف كبر الله وجال مسرجا خيل جهاد يملاو الدنيا صيانا جراد السيف كبر الله وجل مسرجا خيل جهاد يملاه الدنيا صيادا باقتحاب وانغماس مزق الأدى حال قويدا للزحف يمضي موكب النور تتالى باقتحاب وانغماس مزق الأدى حال قويدا للزحف يمضي موكب النور تتالى سما واستطل ودور الامجد طلمت ولمت وانا بديل النفس وعملا قال الهجاش نف في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلا لا سما يمتطئ الصلب مجل في جموع غارقات الهاب الساحشت على اثر من بعد عين غادر الجمع حتى لما نجا منهم جبال كلهم فيها استحال من بعد عين غادر الجمع حتى لما نجا منهم كلهم فيها استحال قد تسمى واستطلى ودور الأمجاد طال ماتا ولا ماتا ونباذيلا نفسا ومالا طار للهيجة شهافا يلغيب في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا يا لكم جندا عبادا حبادا لا حبذ الجندغة يا را و اسودا وشبالا يا لك نوبة حتى ذا القوم رجال حبذ الجندغة يا را و اسودا وشبالا عشر صابوا خلالا واقتدان وانتتل عنق الموت فدلوا جنات الخلد منانا سماع السطل وذور الأمجاد طالة متى والماتى ونباذيلا نفسا وم Anal طر آلال أنك شهفا يوهيب الأرض اشتعالى في غبار الشهفل يبدو مثلا بدر یا تنالا سماع السطل وذور الأمجاد طالاما وجل ماتى ونباذيلا مات نفسا ومالا طري idols ماapaریب الشهفل يوهيب الأرض 개�oyu تغabel الينا وغادڈف م precisely بدر <تصفيق> يتنالى